يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على, وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي خصاه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي ورضا عن الصحابة صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسل يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايد اللهم صل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل علي وسلم محمد يا ربي وارحم كل مشرم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على, يا ربي صلي على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه يا رب صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب يا سامع دعانا صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوره يا ربي صل على يا على محمد يا ربي حفظه نجوا منك يا ربي صلِّ على محمد يا ربي صلِّ عليه يا ربي صل على, رب على محمد يا ربي اغفر من عذاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا من يا ربي على يا ربي صل على محمد يا ربي حضنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلّم يا ربي صل على محمد يا ربي وصرح كل مصري يا ربي صل على يا صل على محمد يا ربي وغفِّي كل مودي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفى يا ربي صل على محمد